النشرة الإخبارية صليل الصوارم نشيد الأباة ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتيم صوت جميل صدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد الثالث من ذي الحجة لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. ستة هلك من عناصر البكك المرتدين بينهم قياديين في البراكة والرقة. إصابة عدد من عناصر الجيش المصري المرتد بهجوم لجنود الخلافة غرب رفح. إحراق عدد من منازل النصارى الكافرين في ولاية وسط إفريقيا البداية من ولاية الشام ستة هلك من عناصر البكك المرتدين بينهم قياديين في البركة والرقة من البركة بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة آلية للبكك المرتدين وسط مدينة الشداد بتهجير دراجة مفخخة ما أدى لإعطابها وهلاك أربعة عناصر بينهم قياديين ولله الحمد وفي الرقة بفضل الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف ذاهم جنود الخلافة منزل عنصرين من من البكك المرتدين في قرية القالطة شمال الرقة حيث تم تصفيتهما بالأسلحة الرشاشة ولله الحمد ننتقل إلى ولاية سينا إصابة عدد من عناصر الجيش المصري المرتد بهجوم لجنود الخلافة غرب رفح. بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة أول أمس عناصر من الجيش المصري المرتد أثناء تمركزهم على أحد الحواجز بالقرب من معسكر الأحراش غرب رفح بتفجير عبوة موجهة تلاه اشتباك بالأسلحة الرشاشة ما أدى لإصابة عدد من العناصر نسأل الله أن يعجل بهلاكهم وإلى ولاية وسط إفريقيا إحراق عدد من منازل النصار الكافرين في ولاية وسط إفريقيا بتوفيق من الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف تمكن جنود الخلافة أمس من حرق منازل النصارى الكافرين في قرية مجامولة بمنطقة كابو دي ما أدى لأضرار مادية ولله الحمد وإلى ولاية اليمن من عدن في فضل الله تعالى نشر المكتب الإعلامي صورا لتصفية المرتد المدعو مفيد حمود المحبشي أحد عناصر قوات الحزام الأمني المرتد والمحقق في سجن المنصورة بعدن ولله الحمد وفي البيضاء بتوفيق الله تعالى نشر المكتب الإعلامي صورا لاستهداف موقع للحوثة المشركين بمدفع 23 في تبت سفيان بمنطقة الظهر في قيفة وكانت الإصابة محققة ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية العراق من صلاح الدين بفضل الله تعالى نشر المكتب الإعلامي صورة لغنائم من الله بها على جنود الخلافة إثر كمين نصب للشرطة للتحادية المرتدة شمال غرب سامراء ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين ستة هلك من عناصر البكك المرتدين بينهم قياديين في البركة والرقة إصابة عدد من عناصر الجيش المصري المرتد بهجوم لجنود الخلافة غرب رفح إحراق عدد من منازل النصارى الكافرين في ولاية وسط إفريقيا وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشيد ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتيم صوت جميل صدا صليل الصوارم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 Tack